وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهمما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم دبا لَيْسَ لِدَيْنِهِمْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ خَلَاقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ولو أنهم آمنوا والتقوى لمثوبة من عند الله خير لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو القضل العظيم